سجيبينا امامك رفع عينا سبح لك مولينينا ان مكانك هيا هيا نقوم, نقوم كلنا نرفع اصواتنا نحتفل تو تستنینی شخصکا یا بطور انا لن اقدر بعد الان انا لن اقدر بعد الان ان اخفي شبهك يا قدو اغسل لي قلب العنيد اغسل لي قلب العنيد فهو العالق الوحيد بيني وبينك مالك يا قدو تعالي نقول كمان مره منياتي يا ربي بس انا نفسي لو انت النهاردة بتصلي ودي صلاة قلبك وده شوقك النهاردة انك عايز تعيش له بجده وعايزه يختن قلبك العنيد قول له يا رب منيتي ربي وشهوتي يا رب ان تتغير صورتي بس قدام قداسة الله تعالوا نصلي كمان مرة الكلمات دي قولها يا رب منيتي عايزة تغير اختن لي قلبي العنيد يا رب تعالوا نقولها كلنا مع بعض كمان مرة منيتي ربي وشهوتي منيتي ربي وشهوتي أيها رب أن تتغير صورتي لأحيى حياتي وشهوتي. I need... It... Boo. You. Yeah. Yeah.